قال بالله إن السلطان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 Allah'a <Sessizlik> الملك اليوم الذين الكافرون كنذوا that I Thank I... طويل. <تصفيق> لو Altyazı hm <laughs> Mmm. want si viazu Well, İzlediğiniz için Yeah What in